اثنان، استمع إلى الجمل الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور أسافر إلى المدينة المنورة في العطلة الصيفية اشتريت تذكرة الطائرة نزل السائح في الفندق ثلاثة أيام شاطئ البحر جميل في الصيف رأيت الآثار التاريخية في إسطنبول